يا أيها الذين جتلبوا كثيرا من الضن، اجتلبوا كثيرا من الضن، إن بعض الضن اسم، ولا تجسس ولا يغت بعض بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما يك وَصَلَّى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَرَّحِيمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ من أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلف من أعمالكم شيئا إن الله رسول رحيم إن ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتادوا ثم لم يرتادوا وجاذبوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله هؤلاء هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينتكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمننون عليك أن اسلمت لكم لا علي اسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض فالله بصير بما تعملون